السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سهل الله حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواكم ومثواكم اللهم امين. نحن في ليله الاثنين 22 2029 من شهر شوال 41 400 بعد الالف الموافق ليله الكم؟ ااا 5 من الشهر السادس لي 72 حياكم الله وياكم اهلا وسهلا بكم وانا سعيد حقيقه باللقاء معكم في هذه الدروس العلمية العلميه التي اسال الله جل وعلا ان يوفقنا في طرحها والاستفاده منها زلنا مع الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة 600 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى الأصل الثاني قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى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 مرتبة الإحسان ابتداء يقول الأصل الثاني معرفة الدين الإسلام أول الذي انتفق على قضية وهي فتنة القبر أو هذه الأسئلة الثلاثة التي يسأل فيها فيكم تتوقعون هذه الأسئلة هي للمسلمين فقط الذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم والكفار بشكل عام أم ل أيضا أمة موسى وأمّة عيسى وأمّة نوح وأمّة إبراهيم وأمّة داود وسليمان وأيوب وزكريا وياحى وصالح وهود وغيرهم ما لماذا تكون هذه الأسئلة صحيح أن الجميع يسأل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إن اليهود تفتن في قبورها فكما أن المسلمين يفتنون هذه فتنة القبر كما قلنا عندما نقول في دعائنا بعد التشهد قبل السلام اللهم يعذوك عن عذاب الجهنم وعذاب القبر وفتنة المحية والممات فتنة المحية فتنة حياة الدنيا فتن كثيرة أما فتنة الممات في هذه الأسئلة الثلاثة فإذا حتى الذين ماتوا في زمن موسى عليه السلام أو زمن عيسى عليه السلام أو في زمن داود أو سليمان أو زكريا أو يحيى أو صالح أو هود أو إبراهيم أو لوط كل الأنبياء صلوات ربي وسلام عليه كل أولئك أيضا يسألون هذه الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بوثك طيب كيف تكون إجاباتهم الأصل من ربك الله هو ربوا الناس الذين في زمن إبراهيم والذين في زمن نوح والذين في زمن هود والذين في زمن شعيب والذين في زمن موسى والذين في زمن يوسف واحد الله سبحانه وتعالى ما دينك أيضاً الشريعة التي كانت في زمنه وهو الإسلام الذي سنتكلم عنه الآن سواء كان شريعة أو عقيدة من نبيك يخبر عن نبيه الذي كان في زمنه وهكذا إذن ما هو الإسلام إذن الذي سيسأل الناس عنه الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى فآدم جاء بالإسلام ونوح جاء بالإسلام وإبراهيم جاء بالإسلام وصالح وهود وشعيب وزكريا ويحيا وداود وسليمان وأيوب ويونس كل الأنبياء جاءوا بالإسلام فعلى هذا إذا قلنا أن الإسلامة هو الاستسلام لله والخضوع لله تبارك وتعالى فالإسلام دين جميع الأنبياء وإذا قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام كل الدين وقال سبحانه وتعالى ومن يبتهي غير الإسلام دينا فليقبل منه وإذا أردنا بالإسلام المعنى الخاص وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما هو الذي يطلق الآن يعني إذا أطلق الإسلام يريد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قصد ذلك فنقول هو اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأسئلة كل بحسبه ما دينك يسأل الإنسان عن دينه يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى معرفة دين الإسلام بالأدلة مقصوده هنا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل الذي في زمن موسى عن دين موسى أي شريعة موسى كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جعل فكل نبي جاء بشريعة تخصه ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة الخاتمة التي تصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل أحد وأمر الجميع ممن هم أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى أو غيرهم أن يتبعوه والذين يتتعلكون من بعدهم أي من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليهود والنصارى لي كان يعيشون في زمانه من باب أو لا أنهم مطالبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فاليهود والنصارى إذن اليوم مطالبون بمعرفة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم مدعوون إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس الكافة صلوات ربي وسلامه عليه للعالمين بشيرا ونذيرا يقول معرفة دين الإسلام بالأدلة ثم ذكر أهم ثلاثة أمور وهي الإسلام والإيمان والإحسان وذكر أدلتها حريص جدا الشيخ محمد عبدالله رحمه الله تبارك وتعالى على موضوع الأدلة حتى يعبد الإنسان ربه جل وعلا على بصيرة. يقول وهو الاستسلام لله بالتوحيد واحد. والانقياد له بالطاعة اثنان. والبراءة من الشرك وأهله ثالثة أمور ذكر ثلاثة أمور الأولى الاستسلام لله بالتوحيد أي أن يوحد الله تبارك وتعالى ولا يعبد أحدا سواه وسيتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. قال والانقياد له بالطاعة لله سبحانه وتعالى أن يطيع الله فيما أمر جل وعلا هذا انقياد لله بالطاعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هذا الانقياد فالانقياد لله بالطاعة هو الطاعة التهمة برضا وقبول طيب قال والبراءة من الشرك وأهله كما قال الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براءه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء فالقصد إذن لابد من البراءة من المشركين أما إن إنسان يقول أن أحب الله وأحب المشركين لا لا يجتمعان أبدا في قلب المؤمن، ولذا قال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو إبن أو أبنائهم أو إخوان أو أشيارتهم ما يقبل الله ذلك سبحانه وتعالى لابد من البراءة من المشركين ولو كانوا يعني أقرباء لهم. طيب، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى المرتبة الأولى. الإسلام قال فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أو نقرأها على الضم يجد أن تقرأ على الضم وعلى الكسر وعلى الفتح بحسب ما تقدر قبلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم بنيا الإسلام على خمس الحديث صحيحين وحديث متواتر النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإنقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت خمسة أركان وعندما يقال أركان التي يقوم عليها البناء هذه الأركان الخمسة تسمى أركان الإسلام طبعا عندما نقول شاهد أن لا إله الله وإن محمد رسول الله. هذا بالنسبة لي لزماننا. بعد ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل أحد. بعد ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن بالله ورسوله. يقول أشهد الله لا إله الله وإن محمد رسول الله طيب في زمن موسى أشهد الله لا إله الله أل وإن موسى رسول الله. في زمن عيسى أشهد الله لا إله الله وإن عيسى رسول الله. في زمن صالح أشهد أن لا إله الله وإن صالحا. رسول الله وهكذا كل بحسبه لكن الآن نحن نقول أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله ثم ذكر الأدلة تعالى. وهذه الأمور الخمسة وهي الشهادة أو الشهادتان لنقول طيب وإقام الصلاة وإتاءة ذكر صلى الله وحج البيت هذه أركان الإسلام أي مبانيه العظام مبانيه العظام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومبانيه العظام في شريعة عيسى ومبانيه العظام في شريعة موسى ومبانيه العظام في شريعة داود ومبانيه العظام في شريعة إبراهيم وصالح وهود للجميع ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم فَوَكَمَا هُمَ اكْتُوبٌ علينا مكتُوبَ على الذين من قبلنا وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إذن الصلاة والزكاة والصيام وقال لإبراهيم عليه السلام والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وطبعا الشهادة هذا باب أولى أن جميع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إنهم بعثوا بالتوحيد إذن هذه الأركان الخمسة هي في كل الشرائع وجاء بها كل الأنبياء ثم ذكر دليل كل ركن من هذه الأركان فقال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه أي يعني شهدوا ايضا واولو العلم شهدوا ايضا ان الله لا اله الا هو اذن شهد لله بالوحدانيه الله جل وعلا علا شهد لنفسه الملائكة شهدوا لله بالوحدانية أولو العلمي شهدوا لله بالوحدانية ما أعظمها من شهادة وما أعظمهم من شهداء. ولقد شرف الله تبارك وتعالى أهل العلم بأن قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وكرم الملائكة بأن قرن شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى وإن كانت شهادة الله تكفي كما قال الله تبارك وتعالى وكفى بالله شهيدا جل وعلا ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يكرم عباده فقرن شهادة الملائكة بشهادته إكراما الله ثم أراد أن يكرم عباده المؤمنين أي العلماء منهم فقرن شهادتهم أيضا بشهادته فهذه منقبة للعلماء فأكرم به من شاهد وأكرم بها من شهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو إذن الشهادة بالوحدانية والشهود الله والملائكة وأولو العلم أكرم بهم من شهادة شهادة عظيمة من شهداء عظيم وربنا سبحانه وتعالى أكرم الملائكة وأكرم أهل العلم بأن جعلهم أو تأتباعا له في هذه الشهادة ورأس أهل العلم الأنبياء أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وإذا قال النبي صلى الله أمائني أعلمكم بالله وأثقاكم له فالأنبياء سادات العلماء صلوات ربي وسلامه عليهم وإذاك لما سئل موسى من أعلم أهل الأرض قال أنا فالشاهد من هذا أن الله جل وعلا قرن شهادة العلماء بشهادة الملائكة بشهادته جل وعلا تكريما لهم قال ومعناها أي معنى الشهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده الله أي المألوه المألوه أي المعبود والتأله التعبد التأله هو التعبد عندما نقول لا إله إلا الله أي لا, معبود لا إله أي لا معبود وعندما نقول إلا الله هنا في محذوف الخبر محذوف هنا تقديره لا معبود يستحق أن يعبد أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الله بدل وإنما الخبر محذوف تقديره لا معبود يستحق أو لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى يقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه طبعا قد يقول قال نحن ند أنه لا إله الله المشركون يثبتون آلهة غير الله تبارك وتعالى وإذا قال الله تبارك وتعالى عن المشركين فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله سماها آلهة إذن في آلهة فلذلك يخطئ البعض عندما يقول لا إله إلا الله أي معناها لا معبود إلا الله هذا خلاف الواقع خلاف الواقع لا معبود إلا الله إلا إذا قصد لا معبود يستحق أو لا معبود أهل للعبادة إلا الله نعم صحيح وهذا مقصود الناس عندما يقولون لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله لكن نقول خطأ من حيث الواقع الواقع هناك معبودات كثيرة غير الله سبحانه وتعالى حتى قال بعضهم لم يترك شيء لم يعبد كل شيء عبد حتى إن البعض قال أنا لم أطلع على هذا لكن أسمع من يقول هناك أكثر من خمسة آلاف أو أكثر إله في الهند وحدها اله كثيرة جدا تعبد من دون الله تبارك وتعالى تقريبا كل الحيوانات عبدت حتى الفأر حتى الحشرات عبدت من دون الله تبارك وتعالى الأشجار عبدت الأصنام عبدت وهذا بكثرة النجوم الشمس القمر عبدت من دون الله الأشجار بأنواعها عبدت من دون الله الشيطان عبد من دون الله ويسمون عبدت الشيطان الهوى عبد أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه إذن هلاك آلهة وذلك القضاء تباركة أفرأيتم اللات والعزة ومنات آتت ثالثة الأخرى ألكم الذكر ولا الأنثى تلك إذن قسمة تنضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي أنتم سميتموها آلهة وإذا قال يوسف يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذا هم سموها آلهة وإذا قالوا أجعل الآلهة إلهًا واحدًا هكذا أجعل الآلهة إلها واحد إذن هناك آلهة كثيرة فعندما يأتي إنسان يعرف أو يشرح لا إله إلا لا معبودة إلا الله هي معنى صحيحة يقصد لا معبودة مستحق أو لا معبودة حقا أو لا معبودة يستأهل أن يعبد نعم صحيح لكن نقول لو زدت عليها هذه الزيادة تتضح أكثر حتى لا يقول لك قال هذا خطأ يخالف الواقع فقل لا معبودة يستحق أن يعبد أو لا معبودة بحق إلا الله هكذا تكون أفضح نعم يقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله يعني من حيث الاستحقاق إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه قال وتفسيرها الذي يوضحها قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون أي منكم ومسلمون بما أمرنا الله تبارك وتعالى به جل في علام نحن إذن هذا معنى لا إله إلا الله قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤنى وغف رسول من أنفسكم من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحمى إذا إذن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة الله له جل وعلا قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله ذكر أربعة أمور ألطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واشتناب ما عنه نهى وزجر قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذه أربعة أمور أن نقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ما معنى ذلك قال أن تطيعه فيما أمر تفعل ما أمر تنتهي عما عنه نهى وزجر يعني تنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم تصدقه فيما أخبر عن الله تبارك وتعالى وعن اليوم الآخر في كل ما يخبر صلى الله عليه وسلم نصدقه الأمر الرابع لا يعبد الله إلا بما شرع عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو عدم الابتداع في الدين عدم التداعف في الدين، وإنما تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويتقى الزكاة. إذا عبادة الله حنفاء أي مخلصين له سبحانه وتعالى ثم متابعين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والإنما نبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. أي متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي مخلصا لله جل وعلا إذن طاعته فيما أمر الانتهاء عما عنه نهى وزجر تصديقه فيما أخبر الله لا يعبد الله إلا بما شرع بعض أهل العلم يزيد قال ولا يغلون فإن بعض الناس عندما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له كل هذا يعني يطاع في جميع ما يأمر به لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم يطاع في كل ما نهى عنه يصدق في كل ما يخبر عنه معصوم صلوات ربي وسلامه عليه لا يعبد الله إلا ما شرع قد يغل攻 بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يغلو به وإنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإذا ما جاءوا الناس للنبي صلى الله عليه قال أنت سيدنا قال السيد الله قال السيد الله يعني احذروا من مثل هذا الأمر فكان النبي ينهى عن ذلك وهو الغلو فيه صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما نعبد الله ورسوله عبد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه انتهينا من الشهادتين قال بعد ذلك هو دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دينه القيمة يعني دليل واجب الصلاة دليل وجوب الزكاة هذه الآية ثم قال ودليل الصيام قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا دليل وجوب الصيام قال ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هذا دليل وجوب الحج إذن هذه الأركان الخمسة الشهادتان الصلاة الزكاة الصوم الحج مقرر على جميع الأنبياء صلاة رب العالمين لكن يبقى أمر وهو صفة الصلاة صفة الحج صفة الصيام صفة الزكاة لا ندري الأموال الزكوية التي كانوا يخرجونها كم يخرجون لمن يعطون الصيام كم يصومون عن ماذا يصومون من إلى يصومون الحج أركانه، شروطه الصلاة طريقتها كم عدد الصلوات لأن موسى عليه الصلاة والسلام حتى لما فرض الله خمسين صلات على النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى ارجع إلى ربك سأل التخفيف وما زال عليه حتى وصلت إلى خمس طبيعي جدا صلاة في زمن موسى كانت تختلف من حيث عدد ركعاتها من حيث عدد الصلوات الله أعلم لكن تختلف فالأصل إذن الشرائع تختلف في تفاصيلها كما قال الله تبارك وتعالى كل جعلنا منكم شريعة ومنهاج لكن من حيث الجملة من حيث الأركان الكل متفق عليها ونقف هنا والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد عند المرتبة الثانية نقف وهي مرتبة الإيمان لنبدأ بالنظر في الأسئلة إن شاء الله تعالى طيب قبل أسئلة في سؤال بالأمس أنا أنسيته أو مو سؤال طلب تنبيه وهو بنسبة للرجال الخاصة الذين يذهبون المساجد في هذه الأيام طبعا الواقع الآن لا يمكن التراص بالصفوف لأن هناك أوامر بين تكون هناك مسافات بين المصلين حيث لا يقترب أحدهم من الآخر متر أو متر ونص بين كل مصلي ومصلي لكن هذا لا يعني أن لا نتساوى في التقدم والتأخر ينب اهتم الناس بين يكونوا على مستوى واحد وإن كان بينهم فروجات والله المستعان. نعم. يقول حكم تعليق عمل براويز برواز للصور الشخصية وتعليقها في البيت. الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يجوز تعليق الصور التي فيها روح. أي صورة فيها روح لا يجوز تعليقها. لا على الجدار ولا على الأدرج ولا على الكوميدينات وكذا الطاولات الصغيرة أبدا وإنما يحتفظ بها بألبوم وإن كان عدم يحتفظ بها أولا لكن إذا احتفظ في, في ألبوم مغلق لا يظهرها هذه الصور فالقصد أن لا يجوز تعليق الصور عملها برواز وتعليقها في البيوت والله أعلم كيف يتجنب المسلم الشرك الخفي يتجنبه بأن يتعلمه أول شيء أن يتعرف عليه ما هو الشرك الخفي وهو الرياء يتعلمه حتى يتجنبه يقول له بن اليمار رضي الله عنهما كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني ولذا الشاعر فقال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه يتعلمه الإنسان حتى يتجنبه ويدعو الله دائما لما حذر النبي منه قال أبو بكر رضي الله فكيف العمل يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يعني دائما بمثل هذا الدعاء طيب سؤال الثالث الثالث شو واحد يتصل لانا شو انطري يعني عشان اقدر حجر طيب السؤال الثالث يقول طيب خلي احط هذا احساب ما حكم من يقول إن الإنسان يستطيع أن يحيي الموتى باعتقاده أنه يجريها على الإنسان مثل الصوفية ومرد على هذه الشبهة ما فهم ما حكم من يقول إن الإنسان يستطيع أن يحيي الموتى هذه قالها ذلك الملك الجبار العياذ بالله الذي قال أنا أحي وأميت لإبراهي عليه وقالوا كيف كان سيحي ويميت قال يأتي باثنين حكم عليهم ما بالموت فيحكم على أحدهم بالموت ويقتله ويحكم على أحدهم بالموت ثم يتركه يقول أنا حي وهذا ليس إحياء الإحياء يكون من عدم والإيماتة بقبض الروح وليس بقتل الجسد قبض الروح لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى وإنما هؤلاء الذين يميتون هؤلاء يقولون يميتون هذا يضربون الجسد يهدمون الجسد لكن لا يهدمون الروح الروح به الله وحده سبحانه وتعالى طيب هل قول هل القول إن الله يغفر لكل سيء يمكن قصد شيء إلا الشرك يدخل فيه الشرك الأصغر هذا فيه خلاف بين أهل العلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا هل يدخل الشرك الأصغر في ويغفر ما دون ذلك أو إنه يدخل مع إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه خلافية بين أهل العلم والله أعلم يعني وإن كان الأقرب أن الشرك الأصغر يدخل مع الشرك وأنه لا يغفر والعلم عند الله جل وعلا كل حال ما في دليل يحسم هذه المسألة يقول إذا علقت صورة في غرفة واحدة في البيت هل الملائكة لا تدخل كل البيت ولا فقط هذه الغرفة الله أعلم لكن ظاهر البيت كله إلا إذا كان الإنسان لا يملك هذا البيت كان يسكن في عمارة مثلا أو يملك شقة في هذه العمارة وغيره في شقة قد ثانية هذا بيته هو يعتبر أو يسكن مع أهله وأهله يعلقونها لكن في غرفته لا يعلق فهذا بيته وهذا يحاسب على هذا لا يحاسب على البيت كله والعلم عند الله جل وعلا كيف يصل الشخص إلى التوكل القوي بالله وإلى اليقين القوي بالله والتخلص من نساوسه في العقيل وعياذ بالله من الشيطان الرجيم بالتعرف على الله أكثر سبحانه وتعالى يعني اقرأوا حديث أبي ذر حديث عظيم جدا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي مع شرحه جميل جدا يعني يحدى الإنسان قوة إيمانية وإن شاء الله تعالى يعني تتغير حياته لو قرأ هذا الحديث قراءة متأنية بتدبر وفهم إن شاء الله تعالى تغير الأمور أريد أن أتعلم العلم الشرعي لكن خاف من الأمان أنه يجب أن أعلم العلم وهل إذا تعلمت نية تعليم أولادي ووالدي فقط يكفي نعم يكفي هذا من الشيطان أن يقول لا تعلم لعن بعدين ما تقدر تعلم لا هذا من الشيطان تعلم, تعلم تعلم العلم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو الجاهل تعلم العلم ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته لا انسان يتعلم العلم ويحرص عليه ثم بعد ذلك إذا يسر الله له علمه ذلك العلم سواء علمه لأولاده علمه لأقربائه علمه للناس جميعا بما يسر الله تبارك وتعالى لكن لا لا تهمل تعلم العلم بحجة أنه قد لا أعلمه قد يكون حجة علي ولا يكون حجة لي قل سأتعلم العلم وسيكون حجة لي إن شاء الله تعالى تونا الآن ذكرنا الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ما ودك تكون من هؤلاء؟ ما ودك تكوني من هؤلاء؟ كلنا ودنا هذا الأمر نعم يقول ما سبب الأحلام المزعجة وأنا مسلم عقيدتي سليمة ملتزم وحافظ على الأذكار والمعوذات؟ لا أعلم حقيقة بالنسبة لي هذا الأمر لكن أحرص على أذكار النوم قدر ما تستطيع خاصة قراءة أخواتهم البقرة وآية الكرسي ومعودات مع قل هو الله أحد والنفث فيها والمس على الجسد كله وإن شاء الله تعالى يذهب هذا عنك كله كيف نتعامل مع الخوف من الشرك ومن الرياء والنفاق هذا طيب طيب إن الإنسان يخاف من الشرك يخاف الرياء هذا شيء طيب والنفاق يا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يصلي يوما فدعا يقولون في تشاهده يعني بعد التشهد قبل السلام دعا قال الله من عذوك من الشرك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق فلما قضى صلاة وسمعه أحدهم فقال له يا أبو الدرداء أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاف عن نفسك من النفاق فقال إليك عني إي والله إني أخاف ولا نسمي النفاق فشيء طيب أن الإنسان لا يأمن مكر الله بل هذا هو الواجب لكن لا يدخل في الوسواس ويبدأ يتهم نفسه بالنفاق ويتهم نفسه بالشرك ويتهم نفسه بالرياء هذا من الشيطان فخلك مع الخوف الطبيعي الذي يدفعك إلى العمل لا تطير بالخوف الذي يدفعك إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى هل تعلم الأصول الثلاثة ينجي بإذن الله من عذاب القبر بحيث أن الشخص يعرف من ربه وما دينه من نبيه إذا التزمها لأننا قلنا معرفة النبي تستلزم طاعته تلتزم فعل ما أمر وترك ما نهى وتصديق فيما أخبر وعدم أخذ الشرع إلا من طريقه إذا فعل هذا نعم لا شك والإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى عرف الدين الإسلام هو الاستسلام الله تبارك وتعالى إذا وصل لهذا نعم مكتب هل القسم هو النذر أم يختلفان بحيث يقع كلاهما نفس حكم الكفار وغيره لا النذر غير القسم القسم اللي هي اليمين القسم هي اليمين غير النذر تماما لكن حكمهما واحد حكمهما واحد إن إنسان إذا حلف يمين أو نذر نذر يجب عليه أن يوفي بما حلف عليه أو يوفي بما نذره بشرط أن لا يكون معصية لله تبارك وتعالى ويختلفان في أمور واللي النذر أنه يأخذ حكم الحلف يأخذ حكم اليمين يعني في تكفيره لكن لا الحلف غير النذر الحلف الإنسان حتى ممكن يتراجع عنه طيب ويكفر يكفّر النذر لا يجوز لون يتراجع عنه بل هو يلزمه إذا كان غير معصية ويمكنه القيام به لا يختلفان في أشياء كثيرة ويتفقان في أشياء في قوله تعالى لا تجد قوم يمنون بالله اليوم الآخر يوادون من خاد الله ورسوله ما يعني يودون؟, يودون يحبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى الود الحب الود الحب فيوادون أي يحبون وهو خالص الحب يقولون ما حكم من جلس مع المشركين ويطلب منهم العون والمساعدة ويدعي التوحيد إذا كان محتاجا إليهم ويملكون شيئا هو لا يملكون لا مانع ما لا معنى النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأدرع من صفوان بن أمية هو مشرك واستعار منه النبي أدرع ما يضر إن شاء الله تعالى والذي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عبد الله بن ريقته وهو مشرك في ذلك الوقت وهو الذي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم فما يضر سؤال في التوكل هل صح عن ابن مسعود قوله الطاعون فتنة للفار والمقيم فأما الفار فيقول بفرار نجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت فيكون هذا هو المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كما يفهم اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بعدم الخروج أراد لهم الهلاك حاشا صلى الله عليه وسلم من هذا ما فهمت لكن كلام مسعود أنا ما أدري عن ثبوته هل ثابت عنه أو لا لكن معناه صحيح يعني أن الإنسان فعلا إذا قال فررت فنجوت لا إذا كاتب لك الله النجاة ستنجو حتى لو ما فررت وإذا كاتب الله الموت ستموت حتى لو فررت فقصد أنه ليس الأمر كذلك ليس لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مو صحيح هذا هذا كلام منافقين الله تبارك يقول لو, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم غير صحيح هذا الكلام. يقول قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواء ما معنى الاستجابة استجابة الطاعه. إحنا نقول اللهم أجب الدعاء. أقبله. أن يقبلون. ما أمرتهم بهذه الاستجابة. يقبلون ما أتيتهم به. ما هو الداعي أن من أطاع الرسول دخل الجنة من الكتاب والسنة؟ من يطيع الله فقد أطع... من يطيع الرسول فقد أطاع الله. طاعت الرسول طاعت الله تبارك وتعالى إلى الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله من عصاني من عصى أمير فقد عصاني من عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله فلا شك أن طاعت الرسول من طاعة الله تبارك وتعالى والله على وعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته